لَغُلْ مُلْكُ وَلَغُلْ حَمْ وَهُوَ أَنَا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُوا وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُّ وَاللَّهُ على قتم سماواتي وان اضب الى عفوفكم فاحسنوا لكم وإليه المصير يَعْلَمُ مَا مَا فِي وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ மூசி நம்ம தூ அல்லாஹ்வோ <laughs>